وَلَن يُقَال لَّوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِذَانِ مِن أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ قُرُونٌ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا وَقَدْ خَلَتْ قُرُونٌ مِّن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ الله إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولي.